قالوا ابطات احلام وما نحن بتهويل الأحلام بعالمين وقال الذين نجوا منه ما وذكر بعدهم امتنا ان ننبئكم بتاويله فارسلوا يوسف ايوا الصديق وافتنا في سبع بقرات انسماني ياكلهن ياكلهن سبع عجاف وسبع سمن بلات وسبع سنبلات قضر واخريابسات لعلني لعلني أرجع لناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فما حصدتم فذروه في صبلي إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد كل قدمتم يا كلما قدمتم لهم يا كلما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصلون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس عام فيه يغاث الناس وفيه يعصون وقال الملك توني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعنا يديهم إن ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الآن حصحص الحق ونرى واتور عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن لما خنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين.